بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء والحاضرين أجمعين إنك سبحانك سميع مجيب قال المصنف رحمه الله فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقل لقول ابن عمر مضت السنة أنما أدرت أنما أدرت تحصق تحيّا مجموعاً فهو من مال المشتري رواه البخاري. سلام الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه إذا شر أن الملك في مدة الخيار. المشتري فيملك المبيع بمجرد العقد وذلك لانه دفع الثمن غالبا وان المشتري هو الذي يملك التصرف في المبيع إلا انه اذا كان في مده خيار فلا يتصرف بما ينقل العين <تصفيق> هكذا مجرد العقل ينتقل الملك للمشتري، سواء كان منقولا ات السيارة والأطعمة والأغسية هنا، لذلك أو عطارا أكل الأرض والدول والبساتين، الملك للمشتري. يملكه بمجرد العق. الدليل على ذلك هذا الحديث. ما السنه أن ما عدكت صفة حيا مجموعا، فهو من مال المشتري في رواية حبا يعني مشاهدا مجموعا. أدركتها الصفقة أي العقل الفهوة من مال المشتري أحسن الله إليكم ويصح تصرفه فيه قبل قبضه لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تاخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء رواه الخمسة وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر هو لك يا عبد الله ابن عمر فاصنع به ما شئت إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه وان تلف فمن ضمان البائع قاله في الشرح الأصل ان الملك ينتقل الى المشتري ولذلك البائع يتصرف في الثمن اذا قبضه اذا اعطيته الثمن الدراهم صح له ان يوفي بها دينا أو يشتري بها سلعه او ينفق بها على اهله ملك الدراهم ليتصرفوا فيها وانت المشتري ملكت السلعه ملكت التوم ملكت الشات المبيع والسيارة السياره نحوها افاذن ليصح تصرف المشتري فيه ولو لم يقبله يعني ولو كانت الشات مع الغنم أو مثلا الكيس مع العسيات التصرف الذي ليس فيه نقل, نقل الملكية والذي لا يحتاج إلى حق توفية كما يأتي نقل نقل عن ابن عمر قال كل نبيع الإبل بالبقيع البقيع هو المستنقع الذي يكون شرق المدينة وفي رواية بن نقيع نبيع بالجراهم الفضة فنأخذ منها الجنانية يعني تصارفون في الزمن، ونبيع بالجراهم ونأخذ عنها نبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم يعني ان هذا صرف اقابلها القبر فاتصرف في الثمن اقابلها قبلها تسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على باس ان تؤخذ بسعر يومها ان تصرف الدراهم بسعر يومها أو الدنانير بسعر يومها ما لم تفرق وبينك ما شيء يعني لأن الصرف لا بد فيه من التقابر وهذا صرف كأنه يقول في إمتك لي ثلاثمائة درهم فقال ما عندي إلا دنانير قال أعطني قيمتها. قيمة الدراهم مثلا قيمتها أنه ثلاثين أو ثمانية وعشرين دينار فلا تتضرق وبينكما شيء إذا لم يجد مثلا إلا نصفها فيقول <تصفيق> هذه أربعة عشر دينارا عن مئة وخمسين درهم والبقية تلقى دراهم البقيه التي مئة وخمس تلقى دراهم لا تكون جنانية غير مكبوضة هذا معنى لا تبرقوا منكما شيء فكونهم يصرفون الدراهم قبل قبضها استمت تصرفا أنت صرف قبل الله، هكذا. ثبت ايضا أن عبد الله بن أن عبد الله بن عمر كان على باكر عند عمر، البكر ولد الناقة، ثم انه كان يتقدم على الرحل لسرعته. فنهاه أبوه وقال لا تتقدم علينا عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبعني هذا البكر فقال هو لك فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ثم قال لعبد الله هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت فهذا يتصرف بالبكر قبل ان يقبضه ما زال البكر مع عبد الله فوهبه له قبل ان يقبضه يقولون المبيع بصفه لا يتصرف به قبل كره او المبيع بالراس المتقدمه لا يتصرف به قبل كره مخابه انه يختلف مخابه انه اذا راه واذا هو قد تغير قال اريد رده الي الخيار ثم إذا تالف قبل قبضه فمن ضمان البائع إذا ماتت الشاتقه مع الغنم قبل أن تقلبها أو افترست فهي من مال بائع يعطيك بدلها إذا ماتت أو ثلثت أو افترست أو ذلك وكذلك لو تألف الكيس الذي مع الاكياس قبل أن تقلبه فانه من مال البائع هكذا احسن الله اليك وان تلف فمن ضمانه اي للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه اذا تلف هذا الهدع اشتراه ولكن لا يزال بيد البائع فإن منعه من قبضه تتلف فعلى البائع وان خل بينه وبينه فقال خذ شاتك اخذ بعيرك وتلف فانه من ضمان المشتري لان الخراج بالضمان أي كما أنه علف نماؤه فكذلك عليه ضمانه هذا نماؤه في المكتري سيكون ضمانه عليه هذا في الذي لا يحتاج إلى حق توفية أحسن الله إليكم إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه لثلثه قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع قاله في الكافي هذا هو الذي يحتاج إلى حق توبيع إذا كان المبيع مثلا تامرا كل صائر بليار أو أو أبر أو شعير أو أرز أو في هذا الكون أو في هذا الزميل أباءه كل صاعم بدرهمين فلا يسهل تصرفه فيه حتى يقتاله أو كذلك موزون أكلهم أباءه كل كيلو بكذا ولكنه لم يقدره ما وزن له فإذا تألف فمن ضمان البائع لأنه مستفاه المشتري أو الذي يحتاج إلى عد كما إذا اشترى شيئا بالعدد يعني اشترى تفاها أو بطيخا أو قرع أبالعدد فلواحدة بكذا ولم يعد عليه فإذا تلف من ضمان البائع أو يحتاج إلى دار يتكو ماس أو سبال أكل زراع أو كل مثل أي بتذا فما دام قبل أن يعد عليه أو يزرع له فإذا تلف من ضمان البائع يمسك ينتقل إلى الضمان المشتري إلا إذا قضره بهذه التوفية هذا معنى حق التوفية يعني تستوفيه بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالزرع فلو تلف قبل تمام ملك المشتري عليه فإن البائع يضمن كما لو تلف قبل تمام البيع إذا تلف قبل أن يتم البيع ذهب على البائع فالهاصل أنه إذا كان مثلا شيء لا يحتاج إلى عدد فشات أرخال الكيس أفق إنه من ضمام المشتري إذا تلف واما إذا كان يحتاج العدد، عدد أتكعل هذه الصبرة أكله أصائم بكذا أو هذا النحمن المكوم أو هذا الحديث أو هذا الغزل أو القطن أو الصوف أكل كيله بكذا فمدام أنه لم يوزن فإنه من ضمان البائع فإذا وزن وكبره الله المشتري انتقل إلى ضمانه الذي يباع بكيل مثل الحبوب الحبوب والتمر واللبن والدهن هذه تباع بالشين والذي يباع بالوزن مثل اللحوم والحديد والقطن هذه الأصل أنها تباع بالوزن والذي يباع بالعدد مثل الفواكه المعروفة و. الأخياس ونحوها المكيسة والآن والثياب المخيطة عشرين ثوم أو نحو ذلك بالعدد والذي يحتاج إلى ذرع الأقمسة والحبال ونحوها هذه هي التي تحتاج إلى ذرع أحسن الله إليكم ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبه او رهن قبل قبضه قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن البثي قال ابن عبد البر واظنه لم يبلغه الحديث اي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه وقال ابن عمر رئيس الذين يشترون الطعام مجازفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم متفق عليه دل بصريحه على منع بيعه قبل قبره وبمفهومه على حل بيع ما عدا فكذا الذي يحتاج لها بتوفيه أنه يصبح تطرفه فيه أكامل قبضه أنه لا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه حتى يتسال المكيل أو يزال له الموزون أو يؤدى عليه المدود أو يدرع عليه المدروح على يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه لأنه لا يزال في عهدة البائع يقول الشارع لا نعلم فيه خلافا إلا ما رؤيا عن البتي يقول ابن عبد البر واظنه لم يبلغ الحديث اي قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه والاصطفاء ان يبكى على المكيل كالتبر والبر او يوزن الموزون كاللحم ونحوه او يعد المعدود أكل خبوزي ومعشبهها أو يضرع من الروح ولكن ها هنا نص على الطعام فالطعامة بتاع طعاما يدخل فيه التمور لأنها مطعومة والألبان والأدهان لأنها طعام وكذلك الفبور أكل أرض والبر والشعير ويدخل فيه ايضا المطعوم من الفواكه الجح والتفاح والاتوج والموز ونحوه ويدخل فيه كل ما كان مطعوما ويقاس على الطعام غيره دل عليه عبد الرسول عمر رايت الذين يشترون الطعام المجازفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون ان يبيعوه ينهون أن يبيعوه حتى يقوهوا إلى رحالهم ولعل هذا فيما إذا اشتروه وهو فيما يشترى البائع فيما استودع البائع فلا يبيعونه حتى ينقلوه يقوه الى رحالهم وأما إذا كان فيما كان مشترك فإنهم لهم ان يتصرفوا فيه إذا كان هي مكان عام الناس الان يجلبون الفواكه يعني يجلبون الفواكه التي تباع بالكراثيم كتفاح وليمون وموز وكذلك البرتقال ونهوا يجلبونها في الاسواق العامه فما دامت السياره اذا اشتراها احد فلا إلى يبيعها وهي في سيارتها اما اذا نزلها البائع وجعلها على الارض وعرف عددها واشتراها انسان كل سطل بكذا او كل زنبيه او كل كرتون بكذا فإنه إذا ملتها وقد وضعت على الأرض دخلت في فمن العلماء من يقول اللا بد ان ينقلها ينقلها من مكانها وهذا هو الأهواء ينقلها إلى محل الذي يقتص به ولكن أكد لا يكون له مكان فإن كان له سيارة محملها فيه الصحة هي بأهب التفريق يأتي هذا ويأخذ زنبير وهذا يأخذ كرتون وهذا يأخذ سطر عنه ذلك ويكون من ذلك قد عجاز له اي يتصرف وأما إذا كان المكان عاما أنه يختص بالبائع فالواقع أنه يتسامح في ذلك أنهم يبيعونها بمكانها نزلها من السيارة ووضعها على الأرض ولما وضعها على الأرض أباعها كل سطل بريال بريالين ألباعها اشترى مئة كرتون أو مئة مئتين أو نحو ذلك يريد أن يبيعها بالتفريق يأتي هذا يأخذ واحد وهذا يأخذ اثنين وهي في مكانها، فلعل ذلك على سبيل أنها داخلة أمر في مكانه. أحسن الله فيك. وإن تلف دعفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد لأنه من ضمان بايعه. الدعفة السماوية الشريف جاءت نسألها ذي البر. قبل أن يرفعه المشتري، أو مثلا حريق أجا وأحرقه وهو في مكان المشتري الباقٍ، حريق أو غرق أجا غرق سائلاً وأغرقه حمله هذه آفات رومية، ليس لأحد يأتي تسبب فانه يذهب على البائع ينفث خلع قبض قبل القبر لانه من ضمان البائع اما اذا كان ذلك بعد قبضه بعد ان قبض المشتري اقتال ما يكعل وزن له ما يوزن وعد له المعدود وذريع له المذروع ولو انه لا يزال في مكانه ولكن كدفتاله فإنه يذهب على المشتري إذا أصيب بآفة سماوية أحسن الله إليكم وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه إذا كانت تألف بثعل البائع هو الذي خجر عليه ماء حتى اغركه وأفسده أو كذلك اجنبي اجنبيا جاء واشعل حوله نارا فاحترق احترق هذا القماش مثلا او احترق هذا البر هذه الاكياس او هذه القوى الاكوان فان البائع له الخيار المشتري البائع هو الذي أتلفه أو أجنبي أتلفه أهرقه أو أغرقه لفعل المشترخي أبين الفسخ الأنظر فإذا اختار الفسخ رجع بالثمن على البائع يقول أنت الذي أتلفته أو الذي أتلفه غلامه أعطني الثمن وارجع إلى المثلف أفله الخيار أفهل إذا فسخ أرجع بالثمن أهل لأنه مضمون على البائع أهل لأنه لم يطلب أحسن الله إليكم أو الإمضاء ويطالب من أثلفه ببدله مثلي كذا مثلي يا شيخ نعم وقيمة وقيمة متقوم إذا اختار الإنفا قال البيع فاتسم وإن لم أقبله ولكن أنا أمضي البيع وأعطيك الثمن وأطالب الذي أتلفه أطالب ذلك الذي ابي بدله فإن كان مثليا طالبه بمثله بمثل المثلي الذي له مثل بر ببر موجود انت الذي اكلته اعطنا مثله شعير بدله شعير تمر بدله تمر ثياب بدلها ثياب هذه المثليه واما المتكون فانه بقيمته الذي ليس له مثليا غالبا يعني بعض الهواتئ ما يجد لها مثل يعني الكرأ الجح وبعض الهواتئ قد لا توجد أو لا يوجد لها مثلي فإذا أتلف أجنبي فإن المشتري يقول أنا أختار الإنبع وأطالب ذلك المتلب أيها المتلب أظن هذا الذي أتلفته لأنه موجود مثله فعطنا مثلا أو غير موجود فعطنا قيمته. بمثل مثلي بمثل مثلي وقيمة متقوم نعم احسن الله اليكم والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم إذا كان معينا وإن كان في الذمه فله أخذ بدله انتلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته الثمن كالمثمن اذا كان معينا الثمن قد يكون معينا قد يكون الثمن عرضا وقد يكون نقدا فيعينه فيقول مثلا انا لا اشتري لا ابيعك الا بهذه الدراهم التي من فئة خمسمائة هذه الورقتين أو هذه الثلاث الوراقات إلا أريد بدلها إلا تبدلها قدر مثلا أنها تلفت هذه الأوراق التي من فئة خمسمائة والبيع وقع عليها ففي هذه الحال إن كان الذي أثلفها آدمي فإنه يطالب بمثلها مثلها أجنبي وإذا لم يوجد فإنه يطالب بقيمتها أي ببدلها من العورات الأخرى أفئة خمسين أو مئات أو مئتين كذلك إذا تعرف بآفة سماوية أقبل أن يقوم اذا جاءت ريحا واطارت في هذه الاوراق الاوراق النقديه وهي في يد المشتري فانها تذهب على المشتري ويعطي البائع بدلها لانها تلفت بابه سماويه قبل ان يقبلها صاحبها اما اذا كبرها البائع وجاءت ريحا واطارتها ذهبت على البائع فالحاصر انه ان الثمن كالمثمن ارون ان الثمن هو القيمه والمثمن هو المبيع في جميع ما تقدم أي فيه انه اذا تلف بابه سماويه انفسخ العقل اذا كان بيد البائع بيد المشتري اذا كان بيد البائع فإنه يذهب على البائع واذا كان بيد المشتري فانه يذهب عليه واما اذا اسرف او ادمي احرك او اغركه فانه يطالب البائع يطالب البائع له الخيار <تصفيق> اما ان يفصل البيع ويقول يا, م... يا مشتري انت ل... لك الخيار انت تطالب او تشتغل بها وهكذا اذا كان معينا اما اذا لم يكن معينا فانه يعطيه بدلا اذا كان البيع على مائه في الذمه بمائه ريال اذا جئته بورقه واحده في مئه او جئته بورقتين مئه خمس أو يتعو مثلا بخمس ورقات فئة عشرين فإنه يقبلها يقبل هذه أو هذه ولا تتعو بمئة أمام فئة رياض العادة أنه يقبلها لأن الكيمة واحدة هذا إذا لم تكن معينة إذا كانت الزمة هي أخذ باجة لها إذا تقلبت قابل القبر لأنها استقرت في المستري أنت أيها المشتري سلم مئة وركتين ورقتين او خمس ورقات أو عشر إذا سلم مئة فإن البائع يقضرها فإذا اتلفت قبل ان يقضها البائع فإنها بيد المشتري تذهب عليها رحم الله إليكم فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع لحديث عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل رواه احمد ورواه البخاري تعليقا وحديث اذا سميت الكيل فكل رواه الاثرم وقيس العد والذرع على الكيل والوزن وروي عن احمد أن القبض في كل شيء بالتخليه مع التميز وما بيع جزافا فقبضه نقله لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه رواه مسلم وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف. قاله في الكافي. القبض هو الفيادة، ويسمى أيضا حفظ التأو فيها في المكيل والموزون والمعدود والمذرو، فقبض كل شيء بمعياره. الذي يقبض به والذي يباع به فإن كان مما يكال فإنك الله بالكيل أكل برد والشعير والأرز والتمر ونحوها هذه تقبض بالكيل إذا كانت تباع بالكيل وهذا هو الذي عليه العرف والآلة إلى حد قريب. في هذه الأزمة أصبحت تباع بالوزن. يباع الأرز بالوزن. بدل ما كان بالكيل بالصاع أو المد. وكذلك أيضا التمر والدهن كانوا يبيعونه بالكيل. بصائن أو بمد معروف الآن يباع بالوزن كذلك أكثر الفضول حتى البر والشعير كانوا يبيعونه بالكين فأصبح الآن يباع بالوزن فإذا اختلف معياره فالعمل على العرف على ما تعارف الناس عليه في هذه الحال اذا باعت امرا فلا يتصرف به حتى يفزن. سواء كان مكنوزا او كان يابسا غير مكنوز العاده انهم يزنونه بالميزان وسبب ذلك أن الميزان أخذكم اعتبارا وأغضب لأن لا يكون فيه شيئا من من الاختلاف هكذا كان السيارون يختلفون أحيانا ياخذ الكيس فبعضهم يكيله بيات يجده خمسين ساعة ثم يجيء اخر كيله بقوة وينقص ساعين ربما خمسه اصوات اما الميزان فانه لا يتغير لان هذا هو السبب الميزان محدد كان الميزان قديما بالاواقي الاوقيه ثم كان بالوزنه او بالاكه او بالربعه استقر الان بهذا المعيار الذي هو الكيلو فاذا بيئ فانه يوزن بالكيلو الذي استقر عليه المعيار في داخل المملكه وفي اكثر البلاد التي حولها استقر التبايع بالكيلو واصبح الوزن غالبا اما الموزون فانه باق على وزنه الحديد يباع وزنا وكذلك مثلا اللحوم والصوف والشعر الوبر وما أشبه هذه توبع بالوزن. ما تختلف؟ لا بد أن توزن إلى التريث قبل أن توبع قبل لا يتصرف فيها المشتري. أما المعدود. فأبياء هذه الأزناء أيضا يباعوا بالوزن التفاح يباعوا بالوزن والبرتقال وكذلك ال... حتى في بعض الأحيان الجهر وما يشبهه يباعوا بالوزن أيضا فإذا كان كذلك فانه لا يتصرف بان يدنى له اما اذا كان يباع بالعد كالكراتين فاذا كانت متساويه فانه الحال هذا يعد عليه يعد هذه الكراتين كل التونه برياله بخمسه او بعشره فاذا عدها واتلمها بالعدد فهي ان فيها المذروع مثل الأقنشة والخبال والخلوط وما يشبه وبيع الأرض التي تباع بالمتل ونهوة كان المقياس في هذه البلاد بالجراع ثم في الحجاز كانوا يبيعون بالهندسة أو باليرد استقرر الآن بالمتر الزراع موجه مثل وخمسي أربع وخمسين سنتي بعضهم لا أزال يبيعوا بالزراع ولكن استقر العمل على أن أقو بالمتر في حديث عمر حثمان فكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت فكل وإذا ابتعت فأكتل هكذا إذا بعت شيئا فكله للمستري وإذا ابتعت اشتريت فأكتل أطلب البائع اي أي يكتل لك فدل على أن الكيل على البائع ولو كان بأجره فالاجره يدفعها البائع اجره الخيانه وكذلك ايضا اجره الميزان أو الوزن جاء هذا في الشيء يكون كيس العدو والذرع على الكائن والوزن يعني الحق به اذا كان يباع بالعدد الذي يباع بالعدد مثلا مثلنا ان التفاح يباع بالعدد وإن جرحه نحوه يباع بالعدد والبيض يباع بالعدد فيقص العدوى الزرعان الكيريولوزر رؤي عن أحمد رحمه الله أن في كل شيء مع التميز التخليه ان يخلي بين المشتري وبين المبيع فيقول أبيتك هذه الأكواب هذه الكؤمة هذه الصبرة بيئتكها جزافة فيخلي بينك وبينا لك أن اتبئها في مكانها ولك أن تنقلها ولو لم تزن إذا بيتها هذا يسمى بيئ الجزاف يعني بيئها جملة دون أن تعد تجد مثلا أباءة البطيس عندهم أكوام أقد تجد عندهم عشر عشرون من الجيش ونحوه، فتقول اشتريتها جملة جملة دون عد بمئة أو بعشرين فيقول إن قرضها بالتخبية أن يخليه بينك وبينه والاهتيار أن تباع بالأد أن يعدها كل واحدة بكذا الذي يباع جزافا كصبرة من اعتمر أو رطب على فراش أو نحوه يباع جزافا يقول قبله ان ينقله أن ينقله من مكانه الى مكان اخر ولو أن يحوزه مترا أو مترا لذلك حديث ابن عمر أكون نبيع الطعام يعني نشتري الطعام من الغطبان جزافا بدون كيل ولا وزن ان هان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيعه حتى ننقله وان هذا الكبد حتى ننقله من مكانه هذا كبد ما يكحل ويزن ويعد ويغرق أما الكبد الذهب الفضه والجواهر فكبدها باليد اذا اشتريت حليا يعني خواتيم ذهب او الله او اسوره ما يعرف بالغوائز او الكلائد او ما يعرف بالرشادش على الذهب قيل ان قبضه بالوزن اذا كان يوزن وأما اذا كان لا يوزن كخواتيم مثلا تباع جزافا بدون وزن او اسوره فقبضه بالمناوله ان يناوله المبيع وتناوله الثمن فقبضه يكون باليد وكذلك الجواهر الجواهر النفيسه مثلا اللؤلؤ، والزمرد والاكيان قبضها بالجواهر باليد اما قبض الحيوان <تصفيق> الكشات او البقره او البعير فقبضه اخذه بزمامه اذا كان فيها حبل يقعد بها فقبضت زمامها يعني خطامها فذلك قبضه او تمشيتها ان تسوق الشات من مكانها ولو خمس خطوات هذا يسمى قبضا أما الذي لا ينقل هكالأرض والعقار والبساطين ونحوها هكبر التخلية بين مستره وبينه أبي أن يخليه بينك وبينه يعطيك مفاتيح الدار مثلا أو في هذه الأزمنة يعطيك صك التملك وحجة الاستحكام يكون هذا قبضا تملك به التصرف الكفر مطلق في يرجع فيه الى العرف اي ما تعارض به الناس الله بشرط حضور المستحق او نائبه لانه يقوم مقامه لقوله صلى الله عليه وسلم واذا ابتعت فكتل المستحق وهو المشتري الذي يقبل فاذا أكيل والمشتري غائب أو وزن فإن ذلك لا يكون قضا إلا إذا وكل وكل وكل أني اشتريت من فلان مئة صار أو مئة كيلو وكلت كساق بظهر فجاء الوكيل وقال للبائع أنا وكيل عن المشتري فاكتال ذلك المبيع أي بهضرة الوكيل يعني قام وكيله ما قام فمعنى إذا ابتعت يعني إذا اشتريت فاكتل أي اطلب من يكيل لك أو يزين لك لا أحسن الله إليكم وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل النقاد كذا شيء النقاد والنقاد على الباذل لأنه تعلق به حق توفية ولا تحصل إلا بذلك أشبه الثق على بائع الثمرة أجرة هؤلاء على الباذل الباذل هو الذي يبذلها فالمكين يملكه البائع فأجرة الكيال على البائع لانه الذي بذل هذا البر او هذا الشعير نحوه الكيال طالب الباذل وكذلك الوزان يطالب الباذل يقول أنت الذي بيت هذا اللحم ووزنه عليك على المشترك لأنه لا يزال في عهدتك الى أن يقبضه المشترك فأجرة الوزان على البائع لأنه الباذل والعداد اذا احتاج إلى عد يعني عد السفاح الذي ومئاتا مثلا أو البير يتعج إلى عد مضبط على البائع لأنه البائع والذراع الذي يزرع هذه الاقمشه على البائع الذي هو البائع والنقاد الذي ينقذ الدراهم على المشتري لأنه هو الذي أن يبذلها المشتري هو الذي ينقذ الدراهم هو النقود هي قيم السلح العادة أنها تباع بنقض فإذا احتاجت إلى عدات يعني أحيانا تكون مئة ألف أو خمسمائة ألف فتحتاج إلى من اي ينقلها اي يحسبها تحسب الان بماكنات او تحسب بالايدي فاجره ذلك الذي يعد هذه النقود على الباذن الباذن هو المشتري لانه تعلق بها حق توفيه يسمى الكيل حق توفية. ولكن غير وجمع العبد والهرء والنقل ولا تحصل الا بذلك لا يحصل التصرف المشتري الا بقرضها ولا البائع في الثمن الا بقرضها اشبه السقي على بائع الثمره فانه على البائع يعني السقي اذا اشتريت ثمره يعني ثمره هذا النقل ولا يباع الا اذا بدات الاخر واحتاج الى شقي فان البائع هو الذي يسقي وقد يجوز له ان يسقي النخل ولو تضررت الثمره يقول انا املك الشجر وعسفيه ويقول البائع ما دام أنه في ثمر الثمر في النقل فستقيه علي هكذا أستقي على باع الثمر أحسن الله إليكم واجره النقل على القابض نص عليه لأنه لا يتعلق به حق توفيه النقل يعني نقل الاشياء التي تباع جزافا كاكوام مثلا جحشا او نحو نقلها على المشتري وكذلك نقل اكياس اذا اشتريت مئه كيس في المستودع احتجت الى ان تنقلها من زاويه الى زاويه او تنقلها من المستودع الى السياره فإن أجرة نقلها أجرة الحمالين على المشتري وذلك لأنه لا يحتاج لها لانها معدله معدلة هذه الأكياس الثلاثة أمئتك كل كيس بكذا أخذها إلا إذا شرط إذا قال بشرط أنك أنت الذي تدفع أجرة الحمالين إذا شرط ذلك والمسلمون على شروطهم. الله, الله يكبر الله يكبر الله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 النقل على القابض المشتري فقط في الأشياء التي تباع جزءا يدخل في ذلك كل ما يباع بدون حق توفية يعني بخلاف المكين والموزون فإن الأجرة على البائع وعما اجره النقل المنقول الصبرة والألكمة والجزار فإن نقل على البائع على المشتري إلا إذا شرطه المشتري أحسن الله إليكم ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطا سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين الناقد الحاذق إذا كان حاذقا فإذا أخطع في الحساب إذا حصل نقص على المشتري أو على البائع فإنه لا يضمن الناقض إذا كان أمينا أحارقا عارفا أقد يقع خطأ منه بأن يعدها ويقول أنها مئة ما تكون مئة وعشرة أو مئة وخمسة أو ذلك فقد تنقص يقول مئة ما تكون خمسة وتسعين فهذا الخطأ لا يضمنه ولو كان بأجرة لأنه أمين رسال الله إليكم وتسن الإقالة للنادم من, من بائع ومشتر لحديث أبي هريرة مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة رواه ابن ماجه وأبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه الإخوة أرجو البيع وذلك لان احدهم قد يندم ولو بعد اللزوم وبعد تمام البيت ولو بعد شهر او بعد اشهر او مثلا عطارا ارضا او عماره او منزلا على انه سوف يجد الثمن ويطلب من المشتري يطلب المشتري إمهاله شهرا ويدفع بعض الثمن أو أكثره ثم لا يجد بقية الثمن أفضي هذه الحالة يأتي إلى البائع ويقول اكلني اخذ بيتك أو أرضك وأعطني دراهمي الاقاله مستحبه لانه اذا جاء نادما فانت ايها البائع الم يذهب عليك شيء دارك لا تزال مكانها او ارضك لا تزال في موضعها فاذا اكلته فان ذلك يعتبر فسخا ولا يعتبر بيعا ولا تعجر على هذا كما في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامه في روايه من اقال نادما من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يعني اقاله يعني اسقط عنه العتاب وأسقط عنه الإثم من عثراته إذا كان له عثرات مزلات فإن الله تعالى ينفوها ويقيله ويعفو عنه فتسن الإثالة للنادم قد يندم البائع ايضا يأتي إلى المشتري ويقول أبيتك بايتي وتبين أني مغبون أو تبين اني محتاج الى بيتي والان اريد رد البيع اقلني هل يلزمك ما يلزم لكن استحق أن تقيله وان تقبل منه فترد اليه بيته ويرد اليك دراهمت ايا كان ذلك المبيع واذا كان أقد استعمله فإن الاولى أن يرد عليه عجرته إذا قال إنك قد سكنت البيت سكنته يومين أو خمسة أيام فكيف تأمرني أن أقيلك وأرد عليك دراهمة قال أني لم أجد الثمن كله أو اني وجدت المكان لا يناسبني سفنا فيه أو أن أولادي لم يقبلوا أن يسكنوا في هذا المكان أو في هذا المنزل لأن يعدم مناسبته فعقلني ولو كنت قد سكنته يوما أو أياما فإن طالب عجرة سكنة فله ذلك قالت أوه مستحبة النادم إذا كان المشتري غالبا السبب ذلك عدم قدرته على دفع الثمن أو عدم مناسبة المكان أو كذلك إذا ندم في شراء سيارة ورأى أنه لا حاجة به إليها ففي هذه الحال أيضا إذا ندم وكالك وسيارتك وقد عليه الدراهم استحب ذلك كذلك أيضا السائر السلاح، أكد يشتني كتابا ويجده مستغنيا عنه ويرده إلى البائع ويقول أكلني أرأيت أني لست محتاجا إليه أخذ كتابك ورد عليه الدراهم، أكد ذلك أيضا جميع المبيعات إذا رأى أنه استغنق إذا اشترى بلاط أو اشترى أسمنت مثلا أو اشترى اي شيء من ما يبيعه البناؤون اتى واصير او ادوات كهرباء وراى انه لا حاجه به اليها وجاء الى البائع وقال اكلني وامتنع البائع فلا يلزم لان البيع قد يلزم وقد سم ولكن يستحب ان البائع يقيله ويرد عليه سلعته يقبل إسئة أو يرد الدراهن هكذا جاء هذا الخديث يقولنا الإقالة فسخ وليست بيئة ولذلك قالوا ليس فيها خيار إذا قال مثلا أنا اشتريت منك نصف الأرض هذه ولما فترت وجدت أني لا أحتاجها الآن أرد علي دراهمي مئة أو ألفا واقبل أرضك إذا قلنا إنها فسخ فإنه ليس بها خير من حين يقبلها المشتعي البائع اي ثالثا ولا, ولا يقول اني رجعت تراجعت عن قبولها واذا كان له شريك وقال انا اشفع فلا شفعه له اي انها ليست بيئه وانما هي فسقة هذا هو القول الصحيح انها ليست بيئه لإجمعهم على جوازها بالسلام السلام بيع الغائب بثمن حاضر إذا كان موصوفا ومع ذلك يتجوز به الإقالة مع أنه لم يقبل وكبرد النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وهذا بيعا ثم... ثم تراجع السلام كما ذكره في باب السلام ان تقول اشتريت منك في ذمتك من البر مئة كيلو ألف كيلو في ذمتك تؤديها لبعد خمسه اشهر كل كيلو بريال او بريال الا ربع أو نحو ذلك ندمت وجئت إلي وقلت إني ندمت أقلني أرد علي دراهمي وأطعام كلتا فلو كانت الإقعالة بيئا ما جازت في السلام أقبل قبضا فدل على أنها ليست قبضا وليست ليست بيئا ولكنها بسخ أجل الله لكم المثوبة وأثابكم على ما بذلتم من علم ووقت وجهد ونسأل الله عز وجل أن يمسعكم بالصحة والعافية وأن يكتب لكم الأجر والثواب ولا يحرمنا وإياكم أجر هذه المجالس الطيبة المباركه ولعلنا إن شاء الله نكمل ما تبقى في دورات قادمة وبالله التوفيق صلى الله على وعلى محمد أرجة أسئلة كثيرة مصدرة بالمحبة في الله للشيخ مثل التكرار مثل هذه اللقاءات وبعض الأسئلة الحقيقة قد ورد بالأمس واجاب علي الشيخ فنعتذر عن اراده اليوم وبعض الأسئلة قد تكون خاصة فنشتهج بتقديم بعض الأسئلة التي نظن ان النفع فيها عام مع على اسئله التي قد يصعب تغطيتها في الحقيقه في هذا الوقت السائل يقول اردت شراء عماره فاشترطت علي المؤسسه التامين على حياتي هل يجوز ذلك الأصل أنه لا يجوز ولا يستعمل في بلادنا ولا في مملكتنا ولكن إذا كان مفروضا في بعض البلاد التي يفرضون عليها التأمين على الحياة والتأمين على العقار فمثل هؤلاء مضطرون إلى هذا التأمين وأما إذا لم يكن هناك الزام نرى أنك تعدل عنها ويتشتري من آخرين لا يسترطون التأمين سوى الله سائل يقول ما رأيكم سماحتكم في المساهمة في البورصة العالميه هذه البورصات عباره كما هو معروف عن اعلانات تذاع ويتابعها هؤلاء يبيعون بواسطتها ويشترون بواسطتها وكثيرا ما يحصل مجازفة الكثير من ما يخلو أن خسارات وخسارات, وخسارات فادها أو أرباح طائلة في لحظات يغلب على الظن أنها أشبيهة بالقمار أحيانا يفجح بخسارة زائدة وأحيانا يفسب والغالب أن المتبائعين أحدوا ما رأى بهم الآخر خاسر منظر الحال هذا التورع عن المعاملة بها إلا في العشاء الصريحة صلى الله عليه وسلم يقول يوجد لدي حساب بصندوق استثماري لدى الراجحي في, في الأسهم المحلية هل علي في هذا المبلغ الموجود بصندوق الاستثمار زكاة؟ أليك الزكاة إلا إذا كانت الشركة تزكيه مع جملة ما تملكه. ذلك أنت تتأكد هل هم يذكون جميعا هذه السهام أو لا يذكونه إن كانوا يذكونها كفا ذلك وإذا كان يعطونك أربها سنوية وإنك تذكئ أربع بسم الله إليكم صلى الله يقول كيف تقبض السيارات وهل مجرد أخي المسطاح يكفي في القبر لا يكفي لأنها تنقذ فقبرها بنقلها أن تشغلها وتحولها مظلة إلى مظلة أو نحو ذلك أسأل الله إليكم سائر يقول هل يجوز أخذ الأسهم بالدين نبأ أنه لا يجوز لأنه بيع دين بالدين الأسفم غائب غالث غائب وقد رد الله ليس أن أنها أنبيع الكالئ بالكالئ فإذا كانت الأسفم مقبوضة يمكن أنك تأكملها ألا بأس أنت يستريها بالدين وأما إذا كانت غائبة فلا لشيخ الله اسمه ليك البنوك إذا أردت التقسيط منهم يعرضون عليك سيارات والأسفم لكن عطي فذان ألف سهم في الشركة الفلانية هذا يتمر بيع بالدين هذا يدخل بيع الدين بالدين الأسهم لا تدري ما صفتها ولا ما قيمتها ولا تدري ما يملكون إنه شيء يقول هل يجوز بيع السيارة بعد شرائها من الحراج وهي في مكانها لأنها في مكان عام نرى أنها لا بد من تحريكها لا بد من نقلها ولو خطوات ولو مثلا خمسة أمتار عنها تغير نشاري لا متى؟ صلى الله عليه يقول هل يجوز استئجار الذهب؟ يجوز كل شيء نحتاج إليه كما تجوز عاليته إذا كانت المرأة في زواجها في زفافها تحتاج أن تتجمل فتستعجر فيها بأن تتجمل بها عن ليلة الزفاف وتستعجر حليا خواتيم أو أسفرة أو أقواطاً أو قلائب تتجمل بها ولم تجد إلا بالأجرة أجرة معينة والله إليكم صلى الله عليه وسلم يقول عندما أشتري عشرين كرتون صابون مثلا من تاجر وأعدها في مستودعه فهل بهذه الطريقة أكون قبطها ويجوز لي بيعها أم يلزم أن أخرجها من مستودعه يلزم أنك تنقلها من مكانها ولا في داخل المستودع أن تنقلها من جانب إلى جانب أو تشتريها وتنقلها في سيارتك وتبيعها على الأفراد حتى لا تخسر خسارة كبيرة وأما بيعها بمجرد العدل فلا يكفي. أسأل الله عليكم سائم يقول إذا فتثني تكبيرتين من صلاة الجنازة فكيف أقضيها يا كبرت معهم التكبيرة الثالثة فإنك تأدعو فيها تبدأ من من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبدأ بالدعاء فإذا كبر الرابعة فإنك تكمل بقية الدعاء بعدها ثم تكبر قبل سلام أن تكبر تعني متوالية قبل أن ترفع تحرص على أنك تكبر قبل الرفع الله إليكم سأل يقول هل هن هناك شرح بفضيلتكم مطبوع لكتاب منار السبيل هل جرحناه في حلقات في الرياض وفر سجل فرغ بابه وطبع منه كتاب الطهارة والذي تولى تصيحة عنه سعب و إلالا أن أن سفر الله لسفره، ولكنه يحتاج إلى وقت أن سفر الله ما؟ أيت ولا غيره من عسات طبعاً إن شاء الله. سلامة النساء يقول ما حكم المشاركة في مسابقة سلية الجزيرة اليومية؟ الجزء الجرائد لها. غالبا تجعل المسابقة لأجل دعاية الناس إلى شرائها وكثرة من يشتريها. فيجعلنا من هذه المسابقات فنقول إن الاشتراك ال... بأهل عجل المسابقة لا يجوز وذلك لأنه قد يخسرون كثيرا هم كانوا يطبعون مئة أل ولما جاءت هذه المسابقة يطبعوا مئتين أو ثلاث مئة فكانوا يبيعون العدد الواحد بريال أصبحوا يبيعونه بريالين أو بثلاثة فيربحون ربحاً كثيراً الجوائز التي يطلعونها يمكن أنهم لا يطلعون إلا واحد في المئة من الذين يسابقوا فأنت إذا كنت تأتي تشتريها بكل حال لاجل ابتسلا أو تأتيك بدون ثمن فلك أن تساهم في المسابقة أما أنك تشتريها لاجل المسابقة أنا أرى أنه لا حاجة إلى ذلك. يتصلون على رقم 700 وكلف كثيرا. وكذلك ايضا هؤلاء الذين يقولون لا تتصل الا على هذا الرقم الذي هو رقم سبعمئه لاجل ان تحصل شركه الاتصالات على هذه المبالغ وكذلك تحصل عليها الجزيره نحوها صلى يقول هل مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر أكبر مخرج من المله على الإطلاق أم أن هناك تفصيل في المسألة بيان ذلك فيه تفصيل فإذا كان ذلك على أجل محبتهم ومحبة ظهورهم ومحبة انتصارهم على المسلمين ف إغلال المسلمين فإن هذا يعتبر كفرا وذلك لأنهم حاربوا المسلمين وانضموا إلى الكفار وأما إذا كان ذلك لسبب أكدفع شرهم أو مداراتهم فإن ذلك لا يصبح إلى الكفار صلى الله عليه يقول هل ذكر شيخ الإسلام ابن أن العدو إذا دخل بلد المسلمين فإن الجهاد يكون على الأقرب فالأقرب وان هذا القول بالإجماع يا كذا ذكر عنه ويريد بذلك الأقرب نحو تلك البلدة مثلا أن البلد المسطور أنه الرياض مثلا وجب على الخارج ويجب على القرى التي حوله على الوشم واستئر من حوله وألا يجب على الحجاز ولا على القصيم ولا على الأحساء أو أنه ذلك إنما يجب على القريبين هذا الذي يظهر من كلامه احسن الله ليكم يقول سائل لقد سمعنا وقرأنا عن بعض المطالبين بقيادة المرأة للسيارة فهل صدر حديثا من العلماء في المملكة فتوى حول هذا الموضوع وهل لكم يا شيخ بيان في هذا الموضوع ابتدأوا يطالبون قبل أكثر من 15 سنة يطالبون بذلك والذين يطالبون الرجال النساء مطالبتهن قليله إنما الرجال هم الذين يطالبون الغالب أنهم من هؤلاء المنافقين والعلمانيين او نحوهم فقصدهم سيئ مقاصدهم ان تبرز النساء على حد قول بعضهم يرون ان تبرز الانثى بزينتها يريدون أنها تبرز وتظهر حتى يتمكنوا من أينا ينالوا أغراضهم وشهواتهم هذا هو الذي يظهر في هذه الأذنين أخذوا يجددون ذلك يجددون هذه المطالبة العلماء أفتعوا بأن ذلك لا يدوس في تلك السنه في سنة 11 كان هناك بيت قديمة للشيخ بن فاز موجودة بفتاوه صورها كثير من الشباب ونشروها ثم وجدت ايضا رساله جمعها بعض الأخوة المفتاوى المشايخ في حدود أربعين أو خمسين صفحة كلها عن قيادة المرأة وعن مفاس الدلارة وأخاته وكلها دليلا على أن العلم ما سكته ولا يستكون إن شاء الله. صل الله عليكم سأل يقول هل يجوز اخذ بطاقة العائلة لأحد الأشخاص والمساهمة بها علما أن صاحب هذه البطاقة هو الذي عرضها عليه حيث أنه لا يستطيع المساهمة وذلك بدون أي شرط يلحقها إلا ما نعم ذلك إذا تراضوا. إذا قال مني يلأسمع من كدرها إما ان تعطيني منقودا أذهب أبي بطاقتي أو بكرت عائلتي وأساهم والربح بيننا ولك رأس مالك أو أعطيك بطاقتي أو دفتر عائلتي تساهم باسمي ولي شيء من الربح الثلث أو الربع أو ذلك يجوز ذلك شاء عليكم يقول هل يجوز شراء العملة وتخزينها حتى ترتفع ومن ثم بيعها الأصل عن جواز يعني إذا كان ذلك إلا يرر بالمسلمين اذا خزنها وهذه الخزانه الا تضر في المسلمين يقول عندي ليرات مثلا او جنيهات نصرية أخزنها الى ان يرتفع السعر فعل ذلك اناس بالليرات اللبنانيه ويخسروا اخزنوا مثلا مليون ليره أكثر اكثر يرجون انها ترتفع ولكنها ازدادت خسراناً واباعها بخسارة. الإنسان على يتسبب في ضرراً عليه ولا يخاطر بهذه الأعمال. الصلاة ليقسا يقول نحكم التصوير بكاميرا الفيديو تصوير المحاضرات والدروس الدينية. لانه جائز أباها ذلك المشائف إذا كان فيه مصلها هذا التصوير يقولون إنه ليس بثابت لأن هذه الافلام يمكن نفسها وإزالتها لا تكون ثابتة لان ذلك جائز للفائدة صلى الله عليكم وسلم يقول إذا أتيت بالصلاة والإمام راكع ثم قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم رفع الإمام قبل أن أهوي للركوع هل أكون مدركا لفلك الركوع؟ لا يكون مدركا حتى يركع مع الإمام ويستعره الركوع قبل أن يتحرك الإمام إذا جاء وهم ركوع وكبر وهو قائم أو يكبر في حالة الأنسنى وافتفى بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الرفوع ووصل ترك يداه إلى ركبتيه قبل أن يتحرك الإمام اعتد بها وإلا فلا السلام عليكم سائم يقول بعض المحلات اكتبوا على جدارها البضاعه الخارجة من المحل لا ترد ولا تستبدل. هل هذا الشرط صحيح؟ ليس بصحيح إذا وجدت نعيرة إذا وجد بها عيب أما إذا وجدها سليمة وندم أقبلها وجمع عيق يقبلوها إلا من باب الإقرار كما سمعنا إذا قالوا إن أقبلها تفضل منا ونرد اليك السماء أو قالوا البيع قد تمل وقد لزم وأنت قد خرجت بها وقد فارقتنا فلا نقبلها إلاهم ذلك الحاصل أنه إذا وجد بها عيبا ولو كان قد فارقهم أفإنه يردها لأجل العيب وإذا ندمت قبل أن يخرج فلهم أن يقبلوها على اختيار المجلس وأما بعد ان يفارقهم فلا يلزمه صلى الله عليه وسلم يقول دعونا الضالين احتج ويقول ان الله قدر علي المعصيه فلماذا يعذبني بها وهو قد قدرها علي فلماذا نرد عليه نرد عليه لان الله تعالى اعطاك قوة واعطاك اختيارا ولو كانت تلك الكوة مملوكة لله وذلك الافتيار خاضع لمشيئة الله ولكن هذا ينسب إليك ينسب اليك هذا الفعل وإذا كان كذلك فإن الله يثيبك على فعل الطاعة يعاقبك على فعل المعصية التي تنسب إليك والتي صدرت منك أنت الذي التوصف بذلك وأنت يقال لك مؤمن أو كافر أو بر أو فاجر أو مصلي أو معاند التوصف بذلك وهذا الفعل ينسب إليك ولو كان كذلك لما صح أن ينسب إليك أي شيء ولأصبحت إلا تلام تلا على أي فعل يقال لك مثلا لا تتزوج إذا كان الله قدر لك أولادا أو إنهم يخلون. ولا تتكسب ولا تتجد فإنه لا يفيد كذلك إذا كان مقدرا ولا تأكل ولا تشرب إذا كان الله قدر الشباب، وهذا يقال ما في الفطر والعقول ما حكم إذا حولت راكبي على بنك من البنوك الربويه وما حكم الأخذ التورق من هذا البنك الربوي عن طريق السيارات تقسيط السيارات نرى إذا كنت محتاجا إلى أنك تشتري منه سيارة قبل التقسيط واشترط عليك أن يكون غاسبك عنده حتى يختم منه هذه الأكثر فأنت معذور إذا وجدت أنه أسهل من غيره من الباعة الذين يبيعون السيارة التي كمت وخمسين يبيعونها بثمانين أو بتسعين فتقول هؤلاء يبيعونها بستين يربحون علي عشرة و أحيل إليهم راتبي لأجل أن يتساهلوا معي فأنت ما دورنا هذا أما إذا كان مجرد أن تجعل عندهم الراتب لأجل أنهم ينتفعون به أضع أنك لا تفعل اجعل راتبك على شركات كالراجحي الذين لا يتعملون بالرب. سلام عليكم يا أهل من الشيخ النسوق بشرا الإخوة الأخوات الشهيرين والشهيرات لأنه إن شاء الله ستعقد الدورة العلمية الثالثة في نهاية شهر سبعة في ثلاثة وعشرين سبعة يوم الأحد ولمدة عشرة أيام شارك فيها بعض المشايخ فضلاً الشيخ الدكتور عبد الله طيار والشيخ عبد الرحمن البراك. والشيخ الدكتوري ومجموعة من المشايخ في عدة فنون متنوعة اسر الله عز وجل أن يرزقنا اياكم من علم النافع والعمل الصالح السؤال الاخير في هذا المجلس وإن كنا لا نود أن يقول أخير لكن لا نريد أن نثقل على شيخنا حظم الله السؤال يقول الجواهر في ساعات الرجال هل يجوز لبسها الجواهر التي توجد في بعض ساعات الرجال هل يجوز لبسها لا شك أن الفلي من خواص النساء الجواهر والذهب ونحوه مباح للنساء وحرام على الرجال فالساعات التي للرجال تتميز عن الساعات التي للنساء فنقول لا يجوز أن يلبس ساعة ذهبية وتلبسها المرأة لأن أبي حادث إلى الزينة فإذا كانت الساعة أبيها شيء من الذهب أو ما يلحق بالذهب أكل لعي والجوهر ونحو ذلك فلا يحل أن يلبسها الرجال يلبسون الساعات العادية والله أعلم وصلى الله على وسلم